الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسا شديدا من ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسنا ما كثين فيه أبدا ويذير الذين قالوا تخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا Fala, dla kebek, dla kebek, dla kebek, dla kebek, dla nie ma żadnego znaczenia. Nie ma żadnego znaczenia. Nie ma żadnego znaczenia. Nie ma أصحاب الكهف والرقيم كانوا, كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة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 نَحْنُ نقص عليك نَبَأَهُم بالحق إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بربهم وَزِدْنَاهُمْ هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن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 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذِ اَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُوْوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُم ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولهم مرشدا، وتحسبهم أيقاظ وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وكلبهم باسط زراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءل. بينهم. قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبستم فبعثوا أحدكم فبعثوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْ فَالْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَاللَّيْتَلَ الطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدٌ إِنَّهُمْ إِذْ إن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُكُمْ أَوْ يُعِيدُكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ ولن تفلحوا إذاً أبداً وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة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 قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم ويقولون خمسه سادسهم كلبهم ويقولون się, سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون Ręczna وثامنهم كلبهم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 ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء قُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلِ الْعَسَى أَنْ يَهْدِيَنِيَ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَادَا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا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 وَاتَلُوا مَا أُوحِيَ إلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ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 فَآمَنَ وَمَن شَاءَ فَلكَفَرَ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِذَا اسْتَغَاثُوا يُغَاثُوا بِمَا إِنْ كَانَ مُحِلِّيَ الشّْوِلِ وَسَاءَ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرِي تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها, يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها متكئين فِيهَا على الأراك نعم الثواب وحسن مرتفقا وَضَرَبَ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَا هُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا Kiltel, الجنتين język, język, ولم تظلم منه شيئا وفجرنا język, język, język, لَهُ język, język, język, język, أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال قال ما وما أظن الساعة قائمة ولا إردت إلى ربي ولا قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي خلقك من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 او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ماء فقفيها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 وَأَضْرِبَ لَهُمْ مَثَالَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كما إن أنزلناه مِنَ, السماء كما إن أنزلناه من السماء واختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا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 ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لَا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصلها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 كان من الجن ففسق عن امر ربي افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا z Marianów znał się, że coverali mocy podnieżeni ud UE Na li ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا وما مَنَعَ الناس أن جاءهم الهدى w ربهم co dzieje się w tej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 واتخذوا اياتي وما انذروا هزوا ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً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 بل لهم موعد jadżidum, يجدوا من دونه jadżidum, وتلك القرى jadżidum, لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا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 قال أرأيت إذ أتينا إلى الصخرة فإنني نسيت الحوت وما أنسيه أن أذكره. و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 وَتُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصيك امرا قال فئن اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها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 فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعْيَ صَبْرًا قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبَنِي قَدَ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا فانطلقا حتى اذا أتيا اهل قريه استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا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 ملك ياخذ كل سفينه غصبا واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاه وأقرب رحما واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغا ويستخرجا كنزهما رحمه من ربك وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تسق عليه صبرا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 فأتبع سبباً حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوماً قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَى وَسَنُقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى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 حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما, وجد من دونهما قوما لا يتدون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجاً على أن تجعل فهل نجعل لك خرجاً على أَجْعَلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُم وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا اتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين قال نفخوا حتى جَعَلَهُ نَارًا قُلْ قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا اسْتَطَاعُ أَنْ يَظْهَرَهُ وَمَا استطاعوا له نقبا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 أوليا إن أعددنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا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 فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا اياتي ورسلي هزوا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كانت لهم جنات كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نزلا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 Qul innamana ana basyarun mitslukum yuha ila iyayya annama ilahukum ilahun wahid